بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت علم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد غلقنا الإنسان في كباد أيحسب أن لن يقدر علي يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نشعله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتها من عقبه وما أدرك من عقبه بابًا دينوي طعام فيا مني ما ترابن ياتي ما زم قربتنا مسكينا زمت رب ثم كان هَٰؤُلَاءِ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا